يُخَادعونَ اللهَّه والَّذينَ آمَنُ وَمَا يَخْدَعونَ إِللااأَكُسَهُم وَمَا يَشعُرون فِي قُلُوبِهِم مَ رَضُم فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضَا وَلَهُم أَذاابُ أَلمُم بِمَن كَوا يَكذبون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 وَإِذاَا خَلَ إِلَ شَيعْطِييلِِهِمْ قالَُون إِا مَكُم إِ مَا نَحْنُ مُسْتَهْزئون اللَّهُ يَسْتَهزِئُ بِهِم وَيَمُدُّهُم فِي طُغِييَانِهِم يَعمَُّون.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 وَإذاَا أأَغْلَمَ عَلَيهِم قَمُ وَلَ شَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمعهِمْ وَأَدُ صَارِهِم إِ اللَّهَا علىلَ كُلِّ شَيئٍ قَدِيم 112. <تصفيق> يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون 113. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 120. مَا ما لا تعلمون 121. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم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 قالَا أأَلَم أَقَُّكُمْ إِي عَلَمُ غَيبَ السَّمواتِ وَالْأَررض إِي عَلَمُ غَيْبَ السَّمواتِ وَالْأَرضْضِ وَأَلَمُ ما تُجُدونَ وَماَاكُمْ تُمْ تَكْتُمُ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 119. فلا تعقلون 110. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 111. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يَا ذَنِي السَّرَائ إِلَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ على الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا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 فَأخَذَتكُم الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَظرُون ثَُّ بَعثْنَكُم مِ بَعدِ مَوْوتِكُمْ عََّكُم تَشْكُرُون وَضَلنَا عَلَكُم الْ الغَمامَ وَآزَلنَا عَلَكُم الْ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 121. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 122. الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين والصابئ الى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا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 129. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين 120. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي 121. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون 117. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها 118. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين 119. قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدٍ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاهِيَةٌ فِيهَا 119. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون 110. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها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 119. وإن منها لما يشطط فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما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 119. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 110. كَسَبَ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ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 إِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا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 119. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فَلَا فلا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 126. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 127. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل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 119. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 110. وقال الذين لا اللَّهُ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 111. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم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 111. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 112. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين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 فَأمَّعُهُ قَللَ ثُمَّ أَ الطَبّهُ إِلَ عَذَابِ النَّارِ وَبِسَ الْمَصير وَإِذْ يَرضَّعُ إبهِيمُ الْقَوَاعِيدَ مِنَبَيْيتِ وَإِسماعيلُ رَبَّنَ تَقَبَّ الْمَِّا إِكَ أَنْ تَ السَّمعُ النليِيم.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 114. مَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 115. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قُل آممَن بِاللَّهِ وَمَا أُنزِ لَ إلَنَ وَماَا أُنزِلَ إلَ إبْرَهِيمَ وَإِسْماعي وَماَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسماعلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَط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 حَسْبَكَ فِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الله اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُدًى أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ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 117. وما الله بغافل عما يعملون 118. ولئن أتيت الذين أوتوا آيَةٍ مَا آية ما تبعوا قبلتك 119. وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 وَإِنَّ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 115. الحق من ربك مِنَ تكونن من الممترين 116. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 117. أينما تكونوا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 فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلوا انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا 121. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 122. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون 123. إن الصفا والمروة من شعائر الله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 117. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 118. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 119. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله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 111. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 112. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 113. إنما بالسوء والفحشاء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 فَمَن فمن اغطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 115. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا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 فَمَنعَ عَفِيَ لَهُ مِنْ اخِيهِ شَيْءٌ فَتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 118. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا إ تَرَكَ خَيْر للِوصَةُ للِوالدَينِ وَالأَقََبينَ بِالْمَعرُوفِ حَقّ على المُتَّقين فَمَا بَدَّّ لَهُ بَعْدمَا سَمِعَهُ فَإِن ماَا إِثْمُوه علىَّينَ يُبَدّلونَ إِ اللهَّه سَميع الن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 119. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 110. أجيب دعوة الداع إذا دعان 111. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 112. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى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 111. وأتوا البيوت من أبوابها 112. واتقوا الله لعلكم فِي 113. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا 114. إن الله لا يحب المعتدين 115. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ أَنْ ضَلَّ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 111. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 112. زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا 121. فاعلموا أن الله عزيز حكيم 122. إِلَّا ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع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 وَزُلزِلُ حتىَ يَقول الرَّسُول والَّذينَ آمَنُوا مَهُمَةَ نَصْرُ اللهَّ أَل إِ نَصَ اللهَّهِ قَبَ يَسْألونَكَ ماذاَا يُ فِ قُون 119. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن وَمَا وما تفعلوا من خير فإن الله به كُتِبَ 110. كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 وَإن تُخَالِتُم فَإخْوانُكُمْ وَلَّهُ يَعلَمُ الْمُفْسِدَ مِن المُصْلِح وَلَ شَ اللَّهُ لاأَْنَتَكُمْ إِ اللهَّ هَ عزيزٌ حَكي وَلَا تَكِحُ المُشِْكَاتِ حتىَت يُؤِن. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ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 111. فإذا تطهرن مِنْ من حيث أمركم الله إن الله يحب التواذين ويحب المتطهرين 112. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم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 111. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 112. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 113. الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَذِنُوا لَهُنَّ مُدَّةً وَعَتُّوا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا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 111. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 112. لا تكلف نفس إلا وسعها 113. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك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 119. واعلموا أن الله غفور حليم 110. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة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 فَإذَا أَمِن تُم فَذكُر اللهَّه كَمَا عََّمَكُم مَا لَم تَكُوا تَعلمون وََّذينَ يتَوَفَّوونَ مِنْكُم وَذَرونَ أَزْواجَ وَصةَ لِأَزواجِهِم متَعَن إلىلَى الحَوِ غَيْرَ إخْراجَع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 129. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 120. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟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 111. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا 112. قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال 113. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 119. وآتاه الله الملك والحكمة مِمَّا مما يشاء 110. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 111. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 121. وإنك لمن المرسلين 122. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 123. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 124. وآتينا عيسى بن مريم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 يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامٍ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور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 وَلَعِب رهِيمُ فَإِن اللهَّه يَأتي بِالشَّمس مِنَ البَشِقِ فَأتِ بِهَا مِنَ النَّغْرِبَ فَأتِ بِهَا مِنَ المَغْرِبِ فَبُهِتَ الذي كَفَرب وَلَّهُ لا هذِقَوْمَ الظَّالِمين.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 قال فخذ اربعه من الطير فصره اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم اجعل على كل جذر منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 119. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذا كالذي ينفقه 111. كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 112. فمثله كمثل فَأَصَابَهُ عليه فَتَرَكَهُ فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا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 وَلَهُ دُرِّيَّةٌ ضِعْفَاء فَأَصْعَبَهَا إِعْصَارٌ فِيهَا نَارٌ تَحْتَرِقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ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 111. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا 112. وما يذكر إلا أولو وَمَا أَ فَقُتُم مِ فَقَتٍ أََْذَرْتُم مِن نَّذْر فَإِن اللهَّه يَعلممُ وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ صَرضُ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 111. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 112. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إِلَّا تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ لا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 أَمَّن جَاءَ هُوَ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاِنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 124. تَصَدَّقُوا تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون 125. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 124. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 125. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 وَإِن تَفعلوا فَإِهُ فُسُوقُم بِكُم وَاتَّقُ اللهَّ وَاتَّقُ الللهه وَيُعَِّمُكُمُ اللهَّ وَلهَّهُ بِكُلِ شيءَيء عَلم وَإِن كُ تُم لَ سَفَر وَلَم تَجد كَنتِبَا فَهَُ 119. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما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 124. أنت مولانا فانصرنا على القوم